بسم الله الرحمن الرحيم الشريط التاسع عليه بقية ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي الوجه الأول يبدأ حالا البيت الخامس والعشرون سكن حاشية قال الصلي ويروى ساكن الكيد انتهت الحاشية سكن الكيد فيهم إن في أعظم إرب ألا يسمى أريبة حاشيه باء وانون ودال وضاء يسمى انتهت الحاشية سكن الكيد فيهم إن من أعظم إرب ألا يسمى أريبة عين الكيد المكر أي مكر بهم مكرا في سكون وتسمى الحرب كيدا لأنها تكون بالخديعة والمكر والإرب الدهاء والعقل وبقية البيت شرح لقوله سكن الكيد فيهم أي إذا كان الرجل يظن أنه غير باهن وهو بخلاف ما يظن كان أبلغ لفعله في العدو وكان يقال في صبر الإسلام إذا علم أن الرجل داه فليس بداه ومن ذلك قول العامة في الذين ينصبهم السلطان لرفع الأخبار إليه من حيث لا يعلم بهم الناس إذا علم أنك صاحب خبر فلست بصاحب خبر البيت السادس والعشرون مكرهم عنده فصيح فصيح وإنهم خاطبوا مكره رأوه جليب عين عنا بالجليب الأعجمي الذي يجلب من بلده على معنى السبي فلذلك استجازى أن يقابل به الفصيح حاشيه قال الصولي في شرحه هذا مثل يقول مكرهم ظاهر عنده بين كبياني كلام الفصيح ومكره عندهم كالجليد الذي لا يفهم ولا يبين وشرحه الآمدي بمثل هذا في ضاء وقال فجعل المكر يخاطب وجعله اعجميه ودل على عجمته بالجلب وما اظن ابا العبري لو تعمد للسخف كان ينتهي الى هذا الحد انتهت الحاشية البيت السابع والعشرون ولعمر القن الشوارع تمري من تلاع الطلا حاشية سين وضاء وذال الكلة انتهت الحاشية نجيعا صبيبا ولعمر القنى الشوارع تمري من تلاع الطلا نجيعا صبيبا الشوارح المنحات نحو الأقران وتمر تستخرج والتلاع هنا مستعارة وأهل اللغة يذكرون التلعة في الأضاد يقولون لأعلى الوادي تلعة ولأسفله تلعة ويكنى بذلك عن المرتفع والهابط من الأرض والطلاء الأعناق البيت الثامن والعشرون في مكر للروع كنت أكيلا للمنايا في ظله وشريب حاشية ضاء ويروى للمنايا به وكنت شريب انتهت الحاشية عين الأكيل والشريب هاهنا فعيل بمعنى فاعل كما تقول فلان جليس فلان ومجالسه وصديقه ومصادقه أي كنت مواكنا بالمناية ومشاربة وعلى هذا يحمل قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد أي مقاعد البيت التاسع والعشرون لقد انصعت والشتاء له وجه يراه الكمات جهما قطوبا انصاع أخذ في شق وهو انفعل وقال من قولهم صاع الشيء إذا فرقه أي مضيت إلى الروم في وقت من الشتاء شديد البرد البيت الثلاثون طاعنا منحر الشمال متيحا لبلاد العدو موتا جنوب عين يدل على أنه منحر بالحاء غير معجمة قوله طاعنا والمعنى أنه يغزو بلاد العدو وهم في ناحية الشمال فيجيئهم بموت من ناحية الجنوب ولو رويت منخر الشمال لكان ذلك وجها لأن المنخر يجيئ منه النفس والريح تسمى نفسا ويجعل لها أنفاس حاشيه قال ابن المستوفى في الرد على أب العلاه لو أن أبا العلاء سكت عند قوله ولو رويت منخر الشمال لكان فيه بعض الأمر أما أن يعلله بما علله فلا يصح وقال الصولي خص الجنوب بنعة الموت أراد أنها تجيء بالمطر كما تسيل أنت الدم انتهت الحاشية البيت الحادي والخلاثون في ليال تكاد تبقي حاشية نون وباء تبدي وبها مشهما رواية الأصل انتهت الحاشية في ليال تكاد تبقي بخد الشمس من ريحها البليل شحوبا أكثر ما يفسرون البليل إذا كان من صفة الريح بالباردة والاشتقاق يدلوا على أن البليل التي فيها شيء من المطر البيت الثاني والثلاثون سبرات إذا الحروب أبيخت حاشية إذا, إذا الحتوف أتيحت وبها مشها رواية الأصل لام ودال وهاميم إذا الحروب أتيحت انتهت الحاشية سبرات إذا الحروب أبيخت هاجة صنبرها فكانت حروبا عين السبرات الغدوات الباردات فكأ الواحدة صبرة والصنبر واحد صنابر الشتاء وهو شدة البرد وأبيخت من باخت النار تبوخ إذا سكن لهبها والمعنى أن هذه الأوقات إذا سكنت فيها الحرب الكائنة بين الإنس يهيج صنبرها فتكون كالمحاربة لمن سلك فيها البيت الثالث والثلاثون فضربت الشتاء في أخدعيه تربة غادرته عودا ركوبا والأخدعان عرقان في العنق يقال للرجل إذا كان أبيا صعبا إنه لشديد الأخدع وقد استقام أخدعه قال الشاعر قد كنت أشوس في المقامة سادرا فنظرت قصدي واستقام الأخدع حاشية قال الصوري في شرحه يقول مضيت على هوله ولم تباله وضرب لذلك مثلا فقال فضربت الشتاء في اخدعيه وغادرته أي تركته وعودا أي جملا مسنا حمل طويلا وركوبا مذللا يريد فصيرت الشتاء سهلا انتهت الحاشية البيت الرابع والثلاثون لو أصخنا من بعدها لسمعنا لقلوب الأيام منك وجيب من بعدها أي من بعد الضربة أو هذه الحرب والإصاخة إمالة الأذن للسمع وقد حكيت بالسين وهي رديئة والوجيب صوت حركة القلب فارقوا بين وجب القلب ووجب الحائط بالمصدر البيت الخامس والخلاثون كل حصن من ذي الكلاعي وأكشو ثاء حاشية وأكشو ثاء حصن ببلاد الروم انتهت الحاشية أطلقت حاشية ميم ولام وسين وضاء أطلعت ورواية الأصل بهامش سين انتهت الحاشية فيه يوما عصيبة كل حسن من ذي الكلاع وأكشو ثاء فيه يوما عصيبا عين الكلاع يضم ويفتح وذي الكلاع هاهنا اسم حسن وكأنه في الأصل منسوب إلى رجل من ذي الكلاع لأن في حمي ربطونا يعرفون بهذا الاسم وفي الإسلام رجل يقال له ذي الكلاع وهو سميفع ابن باكور ويقال يوم عصيب اي شديد وكذلك عاصب كأنه يراد انه يعصب القوم ان يجمعهم بعصاب كما تعصب الشجرة لتخبط وكأن الطائية جاء بعصيب مع اطلقت لان الاطلاق عنده ضد العصب ولانهم يقولون عصبت الاسير اذا شددته بالقد او غيره ويقال للاسير معصب البيت السادس والثلاثون وصليلا من السيوف مرنا وشهابا من الحريق ذنوبا اي اطلقت فيه يوما عصيبا وسيوفا تصل تقطع اعناقهم ونارا تحرقهم عين الصليل صوت الحديد بعضه على بعض وقوله ذنوبا اي له ذنب طويل ومن روى دبوبا حاشية وهي رواية سين ودال وفضاء عن ابن الليث اي يدبوا وبخطه ويروى رتوبا اي راتبا وبخطه ايضا ويروى دعوبا انتهت الحاشية فمعناه صحيح ولكنه تصحيف ويشهد لذنوب بالذال قوله في الاخرى اذا بدى الكوكب الغربي ذو البيت السابع والثلاثون وارادوك بالبيات ومن هذا يرادي متالعا وعسيبا صاد المرادة المراما يقول من أرادك بالبيات مع حزمك وتيقذك فكأنه يرامي هذين الجبلين عين البيات أن يغطر القوم العدو فيطرقهم وهم بايتون وقوله ومن هذا يراد هذا هاهنا في معنى الذي وهو كلام معروف وقد حكاه جماعة وعلى هذا قد حملوا قول يزيد بن مفرغ عدس ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق حاشية الأغاني الجزء السابع عشر صفحة ستين انتهت الحاشية أي الذي تحملين ومن جعل ذا زائدة في قوله ماذا فعلت لم يبعد ان يجعل هذا زائدة في بيت الطائي ولم يرد الا ان يجعل هذا في معنى الذي وقد يحتمل ان يجعل من مبتدأ على معنى الاستفهام وهذا خبره ويكون في الكلام معنى الانكار كما تقول اذا وقف بحذائك رجل فرمي بحجر من هذا يرمى بالأحجار فيكون قولك يرمى في موضع نصب على الحال ويرادي يرامي وأصله الرمي بالحجارة ويقال للحجر العظيم مرداء ومن أمثالهم كل ضب معه مردات حاشية مجمع الأمثال الجزء الثالث صفحة اثنتين وخمسين انتهت الحاشية البيت الثامن والثلاثون فرأوا قشعم السياسة قد ثقف من جنده القناة والقلوب اصل القشعم المسن من النصور ثم استعير ذلك لغير النسر ويقال لربيعة بن نزار ربيعة القشعم وقيل أرادوا أنه أقدم الربايع التي في العرب وقيل بل كان أكبر إخوته سنا عين وقشعم السياسة يحتمل أن يكون معرفة ونكرة فإذا كان معرفة فكأنه قال فرأوا شيخ السياسة وصاحب التجربة ويكون الممدوح والموصوف بالقشعم وإذا جعلت قشعم السياسة نكرة فمعناه قشعما سياسته أي سياسته قديمة البيت التاسع والثلاثون حية الليل يشمس الحزم منه حاشية لام فيه وروت هذا انتهت الحاشية إن أرادت حاشية لام حين قامت شمس النهاري غروبة وقال الصولي وفاءت رجعت ويروى اذا ارادت شمس النهار الغروبة ولا معنى له لانه لا بد من غروبها وفي ضاء روى الامدي فاءت وهي الخارز الخارزنجي ايضا انتهت الحاشية حية الليل يشمس الحزم منه إن أرادت شمس النهار الغروب عين يعني أنه يسري في الظلم وكثير من الحيات يرتقب الليل فتخرج فيه لابتلاع ثراخ الطائر الذي تقرب منه تقول العرب حية الوادي وحية الجبل فأما حية الليل فيجوز ان لا يكون احد استعملها قبل الطائي حاشية قال ابن المستوفى قوله حية الليل كلام صحيح لان الحيات توصف بالكمون في النهار وفي القمر وبالدبيب في الظلمة قال خلف الاحمر تنساب في النحس وتعشى في القمر قال ابن ذريد أن نحصل الغبار في أقطار السماء فجعله أبو تمام حية الليل ليكون أدها ثم قال يشمس الحزم فيه فجمع بين الشمس والليل وهذا غريب انتهت الحاشية معناه أنه يستعد لأعدائه فلا ينام وحزمه يضيء بالليل فيصير كاليوم الشامس البيت الاربعون لو تقصوا امر الازارق خالوا قطريا سما لهم او شبيب عين لو تقصوا من قولك تقصيت عن الخبر اذا طلبت اقصى لتعلم حقيقته والازارق من الخوارج الذين يعرفون بالازارقة نسبوا الى نافع ابن الازرة وقطري ابن الفجاءة التميمي من بني مازن ابن مالك ابن عمر ابن تميم تفاقم امره في ايام الحجاج وبني مروان حتى سيرت اليه البعوث العظيمة وشبيب ابن نعيم ابن مزيد الشيباني رئيس الخوارج أيضا أي هذا الممدوح في شدته ونجدته أحد هذين البيت الحادي والأربعون ثم وجهت فارس الأزد والأوحد في النصح مشهدا ومغيبة البيت الثاني والأربعون فتصلى محمد بن معاذ جمرة الحرب وانترى الشهبوبة شرح البيت الثاني والاربعين محمد ابن معاذ هو فارس الازد الذي وجهه اليهم والشؤبوب سحابة دقيقة العرض شديدة الوقع ثم استعير ذلك في الحرب وليس في كلامهم الشأب لان الشؤبوب يحتمل ان يشتق من ثلاثة اشياء من الشأب وهو ممات ومن شب النار والحرب وتكون الهمزة زائدة فيكون وزنه فعولا وهذا هو الوجه فيه زيدت فيه الهمزة كما زيدت في شأمل ويحتمل أن يكون فعلولا من شاب يشوب أي خلط وهمزت الواو لمجاورتها الضمة كما حكوا مؤسى في موسى وأخذ من الشوب لأن غيمة ليست ليس بالملبس جميع السماء فكأنه شاب الصحو بالغيم وقولهم شآبيب يدل على أن الهمزة قوية فإما أن تكون كهمزة شأمل وإما أن يكون إبدالها من الواو فصار كالأصل حاشية قال الصولي في شرحه إن ترى مسح الضرع للحلب فيريد أنه قتل المشركين فكأنه احتلب دماءهم بالرماح لأنه ذكرها في البيت الثاني انتهت الحاشية البيت الثالث والأربعون بالعوالي عن كل قلب صدره أو حجابه المحجوب البيت الرابع والأربعون طلبت أنفس الكمات فشقت من وراء الجيوب منهم جيوب حاشية باء منها بدل منهم انتهت الحاشية البيت الرابع والأربعون تفسيرا أي طلبت هذه الرماح أنفس الكمات فشقت جيوب ذروعهم ونفدت إلى القلوب فقتلتهم وحملت نساءهم على شق جيوبهن البيت الخامس والأربعون غزوة متبع ولو كان رأي لم تفرد به لكانت سلوب عين المتبع التي يتبعها ولدها وكأنه غزى ثم عقب فكانت التعقيبة للأسف غزاة الكبرى كالولد التابع وكان ذلك الفعل من رأي الممدوح لم يشارك فيه ولو كان شاور لا لأشاروا عليه بأن لا يعقب فكانت الغزاة سلوبا لا ولد يتبعها يقول ناقة سلوب إذا سلب منها ولدها بموت أو ذبح ويجوز رفع رأي على أن يكون كان في معنى وقع في معنى وقع ونصبه على أن يكون في كان ضمير حاشيه قال ابن المستوفى النصب أجود لأنه إذا رفع جاز أن يقع رأيه رأي من غيره يتفرد هو بعمله ويحتاج إلى محذوف تقديره لو وقع رأي منك وأما إذا كانت ناقصة فيكون المعنى لو كان الذي رأيت رأيا لم تتفرد به فيكون الرأي منه والعمل له معا وهي رواية دالة انتهت الحاشية البيت السادس والأربعون يوم فتح سقى أسود الضواحي كثب الموت رائبا وحليبا صاد كثب جمع كثبة وهو القليل من اللبن المجتمع وكل قليل مجتمع كثبة ومنه الحديث يعمد أحدكم إلى المرأة المغيبة فيخدعها بالكثبة لا أونى بأحد فعل ذلك إلا نكلت به حاشية امرأة مغيب ومغيبة ومغيب كمحسن غاب زوجها قاموس انتهت الحاشية البيت السابع والاربعون فاذا ما الايام اصبحن خرصا كظما في الفخار قام خطيبا يقال للساكت كاظم وكظوم وكظم البعير على جرته اذا امسكها في. وكظم غيظه إذا سكت فكأنه خنق ويقال أخذ بكظمه أي مخنقه البيت الثامن والأربعون كان داء الإشراك سيفك واشتدت شكات الهدى فكنت طبيبا البيت التاسع والأربعون أنظرت أيكتي عطاياك حتى صار ساقا عودي حاشية سين ود صار عودي ساقا انتهت الحاشية وكان قضيبة انظرت ايكتي عطاياك حتى صار ساقا عودي وكان قضيبة اي جعلتها نظيرة والنظارة الخضرة واصل الايكة الشجر الملتف البيت الخمسون ممطرا لي بالجاه والمال لا ألقاك إلا مستوهبا أو وهوبا يقول بذلت لي المال والجاه فلا أراك إلا وأنت تهب لي وتستوهب غيرك لي البيت الحادي والخمسون فإذا ما أردت كنت رشاءا وإذا ما أردت كنت قليبا صاد يقول مرة تعطيني ومرة تعرضني لمن يعطيني البيت الثاني والخمسون باصطا بالندى سحائب كف بنداها امسى حبيب حبيب عين حبيب الاول اسم الشاعر وحبيب الثاني في معنى محبوب والمعنى انك مولتني فاحبني الناس لاني صرت اعطيهم من عطاياك والغني يحب لوجهين اعطائه الناس وكفه المسألة عنهم قال احيحة ابن الجلاح اني مقيم على الزوراء اعمرها ان الحبيبة الى الاهلين ذو مالي حاشية الاغاني الجزء الثالث عشر صفحة مئة وتسع عشر والرواية فيه ان الكريم على الاخوان وقال ابن المستوفى في الرد على ابي العلاء في قوله والغني يحب لوجهين الغني مطلقا يحب لا لاعطائه الناس ولا لكفه السؤال عنهم بل ما في الأنفس من الميل إلى الغنى والميل عن الفقير وإن لم يسألهم وهذا مشهور مذكور في أبوابه وقد أوضح هذا المعنى الذي ذكرته أبو بكر محمد بن الحسن فقال عبيد ذي المال وإن لم يطمعوا من غمرة في جرعة تشفي الصدى وهم لمن أملق أعداء وإن شاركهم فيما أفادا وحوى وقال آخر وكان بنو عمي يقولون مرحبا فلما رأوني مملقا مات مرحبوا انتهت الحاشية وقال آخر كأن فقيرا حين يطلب حاجة إلى كل من يلقى من الناس مذنب ويجوز أن يكون حبيب الثاني هو حبيب الأول كما تقول بك صار فلان فلان أي عرف واشتهر وصار له موضع ويكون من نحو قولهم أنت أنت وعمر عمر البيت الثالث والخمسون فإذا نعمة امرئ فركته فاهتصرها إليك والها عروبة عين فركته من فرك النساء وهو بغضهن لأزواجهن وما أخرج الفرك من الحيوان إلى غيره من الشعراء أحد قبل الطائل وقوله فاهتصرها اي اعطفها اليك من قولهم هصرت الغصن ولها اي انها من شوقها اليك قد ذهب عقلها وعروبا اي متحببة الى الزوج وقيل في قوله فاهتصرها فاجتذب نعمته اليك وقيل معناه اذا ابغطت امرأة إذا أبغطت امرأا نعمته لأنه يضعها في غير موضعها فجتذب إليك نعمتك التي تحبك وتجد بك وجد العروب لإلفها لأنك تضعها في موضعها وهو الوجه البيت الرابع والخمسون وإذا الصنع كان وحشا فملميت برغم الزمان صنعا ربيبا وإذا الصن كان وحشا فمليت برغم الزمان صنعا ربيبا حاشية شرحه في ظا كأنه أراد بذلك من قولهم رجل الصنع اليدين إذا كان حاذقا ماهرا وأنشدوا لأبي ذؤيب وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبعوا والصنع مصدر صنع الله معروف أو صنع الله معروف أي إذا كان صنع الله عند قوم وحشا ينفر منهم فلاك الله صنعا مربوبا عندك يعني كما يرب الولد ولده كأنه متتابع عندك انتهت الحاشية البيت الخامس والخمسون وبقاء حتى يفوت أبو يعقوب في سنه أبا يعقوب عين أبو يعقوب ولد الممدوح واسم الممدوح محمد بن يوسف واسم ولده يوسف باسم جده فيجوز أن يعني حتى يعيش ولدك أكثر مما عاش أبوك وهذا أشبه ما يقال فيه وقد ذهب قوم إلى أنه يعني بأبي يعقوب إسحاق ابن إبراهيم أبا يعقوب النبي صلى الله عليه وسلم القصيدة الثالثة عشر وقال يمدحه أبا سعيد الثغري البيت الأول إني أتتني من لدنك صحيفة غلبت هموم الصبر وهي غوالب حاشية ضاء ودال هموم النفس انتهت الحاشية البيت الثاني وطلبت ودي والتنائف بيننا فنذاك مطلوب ومجدك طالب التنائف جمع تنوفة وهي القفر من الأرض ولم يستعملوها إلا بالزيادة ولم يقولوا التنفى البيت الثالث فلتلقينك حاشية ويروى فلتلفينك كما جاء فضاء فلا الحاشية فلتلقينك حيث كنت قصائد فيها لأهل المكرمات مآرب البيت الرابع فكأنما هي في السماع جنادل وكأنما هي في العيون كواكب حاشية سين في القلوب ودال في القلوب كواعب وفضاء ويروى في القلوب كواعب ويروى في القلوب كواكب انتهت الحاشية البيت الخامس وغرائب تأتيك إلا أنها لصنيعك الحسن الجميل أقارب حاشية سيد ترائب ضاء قرائب وبها مشها رواية الأصلة انتهت الحاشية البيت السادس نعم إذا رعيت بشكر حاشية ديل بشكرك انتهت الحاشية نعم إذا رعيت بشكر لم تزل نعما وإن لم ترع فهي مصائب قياس النحويين البصريين يوجب أن لا تهمز المصائب وأن يقال مصاوب بالواو لأنها من صاب يصوب وقد حكى بعض العلماء مصاوب ومصايب بالواو واليا وقال قوم يقال صاب السهم يصيب وإذا أخذ من ذلك جاز أن يكون من قولهم مصايب باليا ويكون من باب معايش إلا أن الكوفيين يسهلون الهمزة في مثل هذا الموضع على التشبيه ويجعلون الأصلي كالزائد ويشبهونه بصحائف وقد قالوا مزادة ومزايد والمزادة الغالب عليها أن تكون من الزاد والزاد من ذوات الواو لقولهم زوت الرجل وقالوا مزود لأنه يكون فيه الزاد فإن كانت المزادة من الزاد فهي من ذوات الواو وقد جمعت باليام وقد يمكن أن يدعى لها أنها من زاد يزيد كأنها زيادة على الزاد الذي يؤكل لأن أكثر ما يستعمل الزاد في المأكول الباب السابع البيت السابع كثرت خطايا الدهر في وقد يرى حاشية في ضد روى الصولي كثرت خطايا الدهر في وإنما بنذاك أضحى وهو منها تائب وقال والأول أجود والذي عندي في م و ل من نسخ شرحه روايه اصل انتهت الحاشيه كثرت خطايا الدهر في وقد يرى بناذاك وهو الي منها تائب البيت خامن وتتابعت ايامه وشهوره عصبا يغرن كانهن مقانب البيت التاسع من نكبة محفوفة بمصيبة جذ السنام لها وجذ الغارب حاش يهسين وجب الغارب وقال الصلي جذ قطع وجد مثله وجب ايضا وهو اصح وفيضاء ورأى ابو العلا وجب الغادر وقال ابن المستوفى واستعمال جبه في السنام اكثر من استعمال جذة وتعدوه الى الظهر فقال النابغة ونمسك بعده بسنام عيش اجب الظهر ليس له سنام ولم يقول بعير اجذ السنام انتهت الحاشية البيت العاشر او لوعه من توجه من فرقه حق الدموع علي فيها واجبه البيت الحادي عشر ويالكت موذ زمه تركا بكل نوى عني غائب القصيده الرابعة عشر وقال يمبح خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني البيت الأول لقد أخذت من دار ماوية الحقب أنحل المغاني للبلاهية أم نهب الأول من الطويل والقافية متواتر عين ماوية من أسماء النساء وإنما سميت بالمرآة والماوية مأخوذة من الماء أي أنها ذات حديد له ماء والحقب الدهر واختلفوا في تفسيره فقالوا ثلاثون سنة وقالوا ثمانون وغير ذلك من الأقوال والصحيح أن الحقب برهة طويلة لا حد لها وأنث أو أنث على معنى البرهة والمدة لأن تذكير الحقب غير حقيقي وهذا أوجه من أن يقال الحقب جم شقبة إذا أريد بها السنة لأن فعله لما تجمع على فعل ولو قيل ان الحقبة اراد بها الازمان المتأخرة شبه الواحد منها بحقيبة الرجل لان شعره معدن الاستعارة او لان شعره معدن الاستعارة ثم جمع حقيبة على حقب مثل صحيفة وصحف لكان وجه والنحل العطية تقديره أنحل المغاني للبلا أم نهب فحذف التنوين للضرورة أنحل المغاني للبلا أم نهب فحذف التنوين للضرورة صاد يقول أصيرت المغاني للبلا نخلا أم نهبا البيت الثاني وعهدي بها إذ ناقص العهد بدرها مراح الهوى فيها ومصرحه الخصب انتهى الوجه الأول